أن يعلم أن الله باعثه بعد الموت. لا ترون الجحيم. قرأ ابن عامر والكسائي لا ترون بضم التاء من أريته الشيء، وقرأ الآخرون بفتح التاء، أي ترونها بأبصاركم من بعد. ثم لا ترونها عين اليقين. ثم لا ترونها. مشاهده عين اليقين ثم لا يومئذ عن النعيم عن ابن مسعود رفعه قال ثم لا يومئذ عن النعيم قال الامن والصحه وقال قتاده ان الله يسال كل ذي نعمه عما انعم عليه وروي عن ابن عباس قال